الذكر بالحياة نسيت من أتو وفي عيني ضياع وفي قلبي سكو سيفي يقاتل لكن روحي في انكساري فاسمع قصتي مثل حلمي في انتحاري ولدت في الظلمة لا ضوء في زمني فقدت أمي وبعدها أبي في الوسن أخي يؤتشي وكان لي كل العيون قلبه بارد لكن لصالح يكون كنا نسكن الكوخ والليل يرهبنا والشيطان في ليل سوداوي ينهاجمنا أصبت بجرحي وأخي فارق الحياة وفي غضبي أحرقت شرهم والبقايا جاءك غاية مدى لي يدا قال فيك قوة لا تنبت في نسيت ماضي والعينان شاردتاني أقاتل والقلب خال من الحنان أظن أني بارد لكن في جوفي نار توقفها ذكرا أو وجه صديق نادر أنا هاشر الطباب ساكن في الظلمي سيفي نفسي ومسلكي كلومي في الحلم قلبي جليد لكنه يذوب إذا ذكرتني بمن نضع بأخي في القمم ثم أتى تنزير وفي عينه برق قال كلمات أفاق فؤادي من الحرق تذكرت أخي والدماء والغيالي فعدت إلى نفسي ومضيت بلا مطال في المعركة الكبرى ضد الأول كوكوشيب الشر والسر مكتوب بكتاب نصبي سلفي وسلفي وذراعي تساقطت والدماء تغطي الوجود والروح في خفقات النهاء طربته وسيفي غرسته في الجوف ومدت بعد النص وكان ذاك حلفي أنا هاشرط باب الساكن في الظلمي سيفي نفسي ومسلكي كلومي في الحلم أظن أني فارد لكنه يذوب إذا ذكرتني بمن مضى بأخي في القمم في كل معركة كان ظلي يسائلني من أنت وأين الطفل وما مصير زمني كنت أراكم الصمت أخفي خوفي بضحك والحق ينزف في داخلي كسيف بلا قبضة